بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفتين الذين إذا اكتالوا على الناس لو وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أن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 قال أساطير الأولين كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن Panie Przewodniczący, Panie ثُمَّ Panie Komisarzu, Panie مثاب الابرار لفي علل وما ادراك ما علمت كتاب مرحوم يشهده المطربون إن الأبر سرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم قوم من وحيق نسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من يُنْتَظَرُ عين يشرب بها الْعَيْنَيْنِ شَرَابُ كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا ilaa ahlihi mun وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرام ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون